لا تفسدوا في الارض مرتين ولا تعلنوا علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولىهما بعثنا عليكم عبادا لنا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 وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نفيرا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وعد الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا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 مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا كلن مندها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 لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذمومًا مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا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 وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إحوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وَإِمَّا تُعْلِضَنَّ عَنْهُم بِتِغَاء رَحْمَةً مِن رَبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مِن وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً إلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقُوْد مَلُومًا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 انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اننا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجرا او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى ان يكون قريبا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ قَالَ اسْجُدُوا لِمَنْ خَلَقَ تَقِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن يوم ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جهنم جزاؤكم جزاء موفورا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 أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم ان يعيدكم في تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم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 وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُوْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ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 وَإِنَّكَ أَدُولَ يَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أُوحِينَا إلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَدَتْكَ خَلِيلَ وَلَوْلَا أَنْثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّتَ رَكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا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 قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض, إلا رب السماوات والأرض بصائر وإنني لأظنك يا فرعون مفلرا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 اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ دْعُوا الرَّحْمَنَ